هل يمكنك ان تكون مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد معنى مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد بروتين مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد طيب مجرد مجرد الجيل مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد اسمه ايه مجرد مجرد مجرد أحط ان يكون هذا الجن من الوباء فهذا الجنس يمكن ان يكون هذا الجنس يمكن ان يكون هذا الجنس يمكن ان يكون هذا الجنس يمكن ان يكون هذا ليه يمكن الجل؟ يكون هذا الجنس يمكن ان يكون هذا الجنس يمكن ان يكون هذا الجنس يمكن هذا الجنس يمكن ان في هذا الجنس يمكن ان يكون هذا الجنس يمكن ان هذا الجنس we zijn nog niet helemaal door, we zijn nog niet helemaal. We zijn helemaal door. We أقولي شباب، جل خلنا زميلك بيروج، إذا الأمشي نفس الكلام على هل أنتوا على راح كيف الموزين كرسنات القرنية أو فين كرسنات الديميا ها؟ مش يبقى البروتين بتاعي موجود ولا في بكتيريا أميبار. جيل على <تصفيق> ليلة البلدين اللي نقوم بتسميها ايه شبابة؟ بروتين فطلت الثلاثة لا يقوم نفس الطيبة زي خطار مرة في الثلاثة بروتين Samen met wat het gen neemt en neemt, wordt er weer vastgesteld dat groepen van verschillende genen verbonden zijn. Hierbij gaat het om het proces het de het om het proces het herkennen het het het het ترشيحك ده بس انا بس انا متلخبطين يا شباب الواحد النيت بتاع البوطل عشان بعمل فيه بوطل بس هو في الاساس نقول لك الاثنين والبروسس التاني que está de a ¿está? ¿está de grado? ¿no? ¿está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 maar ik heb het niet in mijn plaats. Ik heb het niet in mijn plaats. Ik heb het Maar ik heb het niet in mijn plaats. Ik heb het het niet in mijn het het het بس هنا عندما نروح نورس في الأمور ترى حتى من كيشو وعند الناس دول كذا وبعدين أقطع أعمل خروج كيشو وبعدين هو ده نورس هي نفس الطريقة الضاح اللي تيجي وعندك الجيش تعمد تطلع أول خطوة عندي في اليوم نورس التدريب تدريب كيشو بتاع وعندنا مساعده ألف وأحد أبطال الفريق ووقف على الأساس تمام. أسفل الأرض. طب متى <تصفيق> بساتك تعيشوا فيها على سطح السطح عشرة خمسة ثواني. عشرة يبقى عندي الروب بتاعك تمام؟ طب حتى لو انا خليت مشكلة السلم يا شباب الثاني اي او ربعين يبتع الفيروس ببقى موجود تغطي كده ومتغطي حاجه حاجة متغطي في زيوكلي يبقى انا عني سواء اي اي ايه؟ متخور في زيوكلي يبقى انا عرفت ادخل الجروب وكذا تنفت ده؟ لازم حاجة بتصني زيوكلي وبروتين Hoe gaat het met de bruintjes die de pot? De bruintjes die in de pot, als we eens meten hoeveel bruintjes, je kunt de hand van hoeveel bruintjes, of welke hoeveel bruintjes die, ja, die bruintjes, als die bij het bruintje, de de de هيا بنا ليه بروتين خبيث ده يا شباب او بروتين سيجيبوهاش اول حاجه توصل لحته في الدار والبريق في الشكل ده فاستاذي ده اكسيد طب حل المشكله دي دي بتاعه الخليه ثاني اللي كانت مثبتها على الشريحه ها خلاص ده اتفقنا فحل المشكله دي ازاي قال لك ثاني احنا هنجيب مبدا تركيبها نفس تركيب الثانومبرين ده بس تغير الممبرينز لو حاجه ماشيه بس انا هحط ماده عامه زي الجل في بس نفس تركيب الممبرين الماده اسمها ايه اسمعني عمر إمانشين، الخطوة رقم أربعة احنا نشوف هاي بروتياجيشا، رقم هبتدي الجروب بتاعتي وسبح هتدخل الجروث أيها المتمسك مع عشان إيش مساعده بتاعي ولا مش موجودة هبتدي أفحص أفحص إزاي وترينا ما خطو الأول عالشي هبتاعي حال اسماعي عمر إمانشين. يبقى هو الانزيمات يا شباب بمبدا نفس التركيب بتاع الانزيمات دي بس بتبقى في مكونات ضغطيه انت عرفتها خالص هو الكيشه عندي ايه اللي بيحصل لو البروت مسكه مع الجين بتاع حضرتك يبقى السركه موجوده جوه الخليه ولا غائبه زي ما حضرتك شايفه وابطها يبقى البروت موجوده ولا مش موجوده موجوده متسكه مع الجين الكومبلمنتري ليها فممكن الانزيمات اللي فوق ده من يسحب الساوة من البروكترات خبرتك كل مثال فيه فايرس عندك على الوستايل ونطب تخلص يبنى العشق لنوطة صور كل الجيل موجود مسكن البروكت مع الجين الجيل هيبقين لنوطة لنهائزة خلاص؟ طب هنا اشتغلحظ الاختبار ده بإيه؟ بعيني ولا باكريسكوب ولا باكريسكوب ها؟ لايك بإيه؟ لايك باكريسكوب ربعك ما معنى لايك باكريسكوب؟ عشونا تخلص عايز أشوف طرف الحراره هي 6 20 وعنين تطلق اللوكي فاتل الفلحين فلحين في إيش بياس سوديا ما يدرم صارة النورسل 5 6 لازم أول فتحنا طلقاك بكورنا مايب طب في الوستر سوديا ميزايا سوديا ميزايا سوديا ميزايا صارين يبقى أنا عمت يوم كميكا سوديا ما يدرم في حالة النورسل بياس كذب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 وبعدين هروح للجروب بتاعي والجروب هيمسك كام هايبرتشن عشان احافظ يبقى انا الشريحه بتاعتي اخر حاجه عندنا خالص يا شباب ايه اللي طب ازاي كنت في ستاة من ستاة من بساة عبدالله قرار فيه بالدين إيه سفوانسل فقر يا شباب حتى تفعلت عشان عمى لها سي آر عملا بي سي آر عايزة أو الساعة مخصوصة إياه عملا سي آر يعني تأخذ الرمي بتاع ومسكين مني أخذت عليه هادل بي سي آر مستيزة ومسكين مزايمة فاهمة إياه ودأت سي آر اه بقى احنا دلوقتي السلسله اللي اشتغلنا كده دي اني هي حضرتك سيكونس الاخر الاختلاف ما بين الدي ان ايه والار ان ايه هي في دفعات الثايمين بتتحول الى يوراسيل اه لا ترجمها عندي عربي في الترجمه تمام يبقى احنا عندنا السلسله متعمله مين بس دي ان طيب أول حد جه فكر يعمل السيكونس اللي ترفيه على اسم سانجر فسأنا الطريقه اسمه اللي هي سانجر دي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 انا عاملتين يا شباب دي ال11 طنط اكتر وممكن تتضاف اللي هو عشان, في في عشان عباره عن بس, بس في في يا شباب ik ga zo door naar التانيزية. هل ينفع المنظم بنفس الطريقة دي هنا؟ أنا عايزة واحد يمشي جمه واحد يعني قولي ايانا لو واحد كهل شو يجيب الفرقاتين شمال؟ كلا. لازم واحد أو اتنين عاستخة وينيكي فا اي ما هي حصل الشريف بنا نموش كده؟ يعني بنا نموششين انت بستوكو ونحن يتخلق بنا نزدع حقاً يبقى انا الفته خليك الرز اندهت الصوره بزايد الف عشان خاطر اعمل واحد واحده واحد عشان انا دروج نسبه اللي هنا تكشف معايا دروج نسبه اللي هنا وتبان تثبت مع بعض دي هايجو جنبون لو اثنين سايبين تثبتين هايجو جنبون لو قوانين مع سايبين ثلاثه هايجو جنبون En de vrouw is er een vrouw die een vrouw is. En de vrouw is er een vrouw die een vrouw is. die een vrouw er een vrouw die een vrouw is. En de vrouw die een is.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 اللي بتاع كان <تصفيق> خمسة إنما اللي بس لماذا لا يمكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان طيب ان يكون بتاعه المكان عايز ان يكون في اسمه؟ ممكن ان يكون هذا المكان ممكن بتاعه ها؟ هذا المكان ممكن ان بتاعه هذا المكان ممكن ان يكون هذا المكان أنا كده بعمل يا شباب، أرعي. بس بعمل في سؤال حطين الدين ايه وحطيت البرايمر وحطيت نزيف البولينير، وحطيت هني في دايت لسه العديم. دايت وصلنا اشترينا اللي موجودة بخصوص تناول الكتلة ما هي؟ دايت. دايت. هالحين بالأمس يا شباب وصلنا على على البيت. يحط في أول أنبوبة فيها خلط دي كلها، تمام؟ بس فيها حاجة تانية ورد هي دايت يوشن إندماين أندين جديدة الأدنين متشافة لتها 8 جنيه إذا أظهر ضائب يوكسي أدنين طب هنا يا شباب أخطط يوكسي مكتاب ترافز في في في فيه الأربع علماء أدنين وبوهين خائفزين وسائمون يبقى إذا من فيها كم نوع من نعم؟ فيه أن يوكسي الأدنين يا شباب الأدنين واحد تمام؟ والثالث واضح يقصد هو التين والرابع واضح يسكت تمام يبقى انا هكتب فيها تام المستني اثنين بساقه المنات كلها بعدين هنا في بعين البوانين بس بقيت في, معين في بس فيها عنده عادي لو دخلت الى العاليه العادية ها؟ إلا هيصار الشري هيمشو الشريس عاية ومشي مش كمه طب لو دخلت النيترسي هيوقف الشري طب تعالوا شوفت اتمنتنا؟ ماليوني كده هو مينسخ شريت فو مليمتري ولا شغازتك بينسخ فو مليمتري طب تعالتوني كده اتزيلة فو مليمتري لها جيدة طبعا البرايمر بتأخذ لده عشان تشوف الحاجة الجديدة اللي لازم يبقى عامة لبريت والبرايمر مكتب بس هيحطوها في التاوته دي ده ال برايمري ده اللي في دلوقتي ده ده ديبا وده الراي بتاع حضرتك واتفقنا ان يدين البوجريز بين العرض على السلام، الضغط فيها يا تفتيها هي فيها ويجي الادمن المكمل فيها يا شباب خاص سايبي سايبي. سايبي وبعدين سايبي وبعدين له الانتي بتاع الدي اوه صح؟ صف؟ طب لو دخلت عادية هيكمل طب بلدوني كده ت ت ت ا س ج س ما اديوك سي لا عادية هكمل. هيكمل هيكمل طب إنت شايف أنا عايزة ايه بدخل معي لأنكم فيدأ لتواجدوك اسمائي اه لا تعدني محتمالات معني انا شغلة الأساسية. بعدين هم سلمنا. طب هم سلمنا التكلم على الادينوم. استاينين. أنا عندي تلات استاينين. يبقى عندي تلات احتمال ادينوم. الاحتمال التالت إن دي هي عليه ودي عليه ورش الشركة من. للآخر خلاص صح. طب هو كله يطلع شركة من خالص خلاص ده بتجوز. أنا جملت هذا المقطع. مين الأجزاء حصل فيها تيرمينيشن اللي تشين بتاعه. تمام؟ طيب. خلصنا احتمالات ديها طيب بتقف هل يا شيخ ده انت بتزيد اقلامات ده اقل ابراهيم 21 الجديدة ابن صح طيب الاحتمال التاني يا سليم يا سليم فا يا مين فا يا مين قاعد ياخد نقط من عدد ايه؟ 4 يبقى مين عندك 1 2 في كمان تاني سليم سليم ها ادي مين ادي مين سليم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 طب وهو بيبني ان الفوسفات الادينين ده هوه بيجي اصلا الادين ساينث سايمين ده بيجي هنا في طب هنا في السيكونس الجراند بتاع جديد شفنا قلنا من شويه ان سكر الريبوز ده فيه هو ده رقم 3 عليه مربوطه هيدروكسيل بتمسك مع مجموعه الفوسفيت اللي على الرابطه رقم 5 هنا صح بتمسك دي الفوسفيت مثلا مع ثلاثه او فجر وبقوم What؟ ده عشان نفسني يوم كتير ده اللي بعدها، يبقى بقى دي مع الأديني اللي بعدها، لازم تكون الأديني عندها تمسك مع مصورة. التصوير تبع المكيدا اللي بعدها. فا. ده بالنسبة للأديني نفس الكلام. مع بولينا ميز ما عندها بكم طب على على السقف بعد المكيدا اللي عندي، انا راسمه مع على جاب لو شفت دي فيها امسك مش هتعرف تمسك مع اللي بعدها يبقى هيقوم يبني يبني ما ندخل الجمينه اللي انا سيبتها بعديها ايه لان هي الطبيعي معناها برده فطرها باش مشاكل لما تشيل تمام الثلاثه الاوكسجين فبسميها بعد يوتوب كل عام تقوم بقى تدخل تقوم على ريستين اوكسجين الاسطوره سيجنز طبعا ضوف بيت ما يعني مع نصف وقت بناء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 t ti, e, c g Pode vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, t vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, لديهم T-E-A-C-G C ضيق يوم شوفه تبقى الدهلت عليك T-E-A-C-G-C T ضيق يوم سي وضع هلالا؟ هو عمل إذراك الدهن هم هو أن يشاهد لا هو بيجيب أمقوبة يحط في حيثين نيون برايبة ونزيل بولدريسي متاسي بلدق كله مع برق ويوم يسيرون عربة عليك يحط الفرق ضيق يوم سي اي دي وشي اوسي كويس يعني كده سايكل بتاع الكي سي ار عليا طيب بعد الكي سي يا شباب عشان اشوف البيانات اللي طلعت عندي دي لازم اعمل ايه ها هو انا بشوف بالظبط الكي سي ار ده احنا ما بيعمل عشان اشوف البرودكت بتاعي لازم اعمل انا باج داي انترفرنس صح طيب هو بيخدم ويعملها بالكتروليت بس انا عندي حاجه اشوفها عنده 4 ملاحظين يوم يقسم الجيل بتاوي قطعه 4 ملاحظين الأبوال اللي فيها الـ Di-U-C-A يبطط في وبعدها الـ di u c وبعدها الـ di u وبعدها الـ di u طيب هل الأخذية من الشوالة تظهر يبعان تديكم لها لانت ولا مختلفه؟ طيب, طيب ديه إيه انترى هو بيدي لدول جيل وراسة الطهران من هذه الهدية بص kijk wat dat af en toe gebeurt, wat er af en toe gebeurt, wat er af en toe af en toe gebeurt, af en toe gebeurt, wat er af en toe gebeurt, wat عدل النقاط الثلاثه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشي 1 2 3 4 5 6 7 8 كده يبقى البعض بعده اصغر منه شويه دي فكحت منه بشويه ارفع منه شويه سبعه وبعدين ايه وبعدين يسعد في ها وبعدين سي ده السي ده فوق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 هيكوا شطعه على الجناب العطره حاجه ترانس انتروبرودوس هيلاقي اول سته عنده صف مين في الدوغه اللي فيها يكسي شي يبقى هنا قصى عند مين اولي التشريف قاعده شريك عند مين عملت شيت يبقى انا ساب اللي كده بتاع في اللي بعدها سي دي شي اللي بعدها اي اي اللي بعدها سي سي اللي بعدها جي اللي بعدها اللي بعدها موسيقى. اللي بعدها موسيقى. اللي بعدها سي ده كان الشيخ قال حضرتك بالاول اتجاه تعالوا نعمله مع الصوره الاساسيه امشي معايا من النقطه 3 لا لا لا مش المثلث اللي انا شغال فيه ولا تنسخ منه واحد بسخ منه واحد طب تعالوا نشوف منين ده بلون الكومي المتري عشان, عشان ما تشعر عني بكانة تبتوبوا جميع سي المتري <تصفيق> C A E G C G خلاص اتجاه A A, A. طلال إتجاه الجلس من خمسة ثلاثة عند حضرتك تبتين <تصفيق> ثلاثة ثلاثة طب تعالوا هناك كده من خمسة للثلاثة أنا أقول اللي عشر فوق لفوق أدمين صح؟ أدمين سايامين جوانين سايوتين جوانين سايامين ساياتين يبقى هوا يمكنني يرى من هنا من الجنة طب لازمت الجنة ونعتقد الفضل الشكل ده لعب يو سي اي ونصف اللي جاءت وانت حملت كده بجده من المنطة دي لعب العسلين لقد اضعها هنا لعب يو سي اي تي سي جي ازل. او رقمه على قصة سي فا اللي هو عقم اللي اضعها طالما شفت لعب يو سي بقدت كميان فيه أولى تطريقة تطريقة موجودة الدينية سبعة وستين درجة ثانية تطريقة بس هذه هي ثمانية وخمسون درجة ثانية تطريقة أولى تطريقة اسمها ريس ثالثة تطريقة تطريقة ثالثة اسمها ريس اسمها ريس ثالثة تطريقة تطريقة ثالثة اسمها ريس ثالثة تطريقة تطريقة ثالثة اسمها ريس ثالثة تطريقة تطريقة ثالثة اسمها ريس ثالثة تطريقة تطريقة ثالثة اسمها ريس ثالثة تطريقة تطريقة ثالثة اسمها ريس دي تركتك ونفسك وقالت لك فتحت وقالت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك فتحت لك ييجي جساحن زين بيجي له رسمة جديدة، رسم طماين من هم راستيكم، بس يعني رحت في شوف كم طماين جوست على رأس الإنسان جامس، بس بنفس حكي النقطة اللي بزيدلك إن ما يقطع عنده من هو الشريخ، الأساس هو بس هذا كيف لكم بالمنطقة هذا تطرقتوا من وحدة وعايده <تصفيق> شريط الاساسي بس بدي أكثر شفت من إيش؟ هو شريط الأساس اللي بدنا الجديد، اللي بدنا الجديد. في الجديد مش دي بيشتغل بتاع مستغلية. يعني, <تصفيق> يعني بقى. بقى. بقى. لو عندك صفر، واحد، تمام؟ لو لكنك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم عندك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ولا ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان أو ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم تقصلي وصل بتاعتي دي من دي ده بعد يبقى انا عشان نحط الماده الكيميائيه بتعمل ايه الماده الكيميائيه دي انا هتقص اقلم من جهه اليمين ناحيه الثلاث ان يعني بتاعي بس 5 3 الماده دي اتجاهها هو ماشي يمين المؤشر ده فهو بيمشي ناحيه الثلاث صح لا الماده بالعكس تمشي من ناحيه الثلاث وتبقى تهرب وهي بتقص عندي ناحيه ببص أكل اللي من ناحية الثلاثه يبقى انا عند الكل يشتدي ماده ببص بقص ده لو, أكل لو أكل انا حط ماده ببص عند الادين بتقارن ببص اهل اللي نيوتيده من ناحيه الثلاثه يبقى لو مش في شيء ثاني ده اشوف من ناحيه الثلاثه يبقى عشان اعرف الاحتمالات اللي عندي اجيب اللي نيوتيده كومبلمنت العده ولا العده الاساسيه <تصفيق> لو هنا دي مشيتهم بال200 وببص بالشكل الاساسي <تصفيق> يما زكرت معناه بس كذا أو حتى زيني حتى بنيته حتى جيوشنا حتى رئيسه فيكو وظهره وبرايمر وحطوه صح الرجل ده يعمل إيه هيجي بالدينين ساعته ويسقط عنده إن هذا ده إيه ما وسط عندي الأيمن إيه ما وسط عندي اليمين إيه ما صحيحين إيه ما صحيحين ما في أي كمية فأنت لا بدك من تجربة عشان تقص صح زي مثلا عندي عندي حته صغيره يا اخت تكبيش هعرفه الموضوع ازاي طب ما هو جايب عندي ده وبعدين انا ممكن اشوف الشريط الكومبليمنت بتاع المره اللي فاتت ازاي مش وقع من عندي البرايمر بتاعي لازم البرايمر يبقى عشان اعرفه من الحاجات الثانيه اللي مش عليها صبغه طيب هنا اعرف ازاي انا بتيجي على الجين بتاعنا الاساسي ونقوم معلمينه رايحين على الناحيه التلاته ولا الناحيه الخمسه تلاته ليه لان الماده الشايفه تمشي من الثلاثه الخمسه الى هى بتحسب من ناحيه التلاته ايه هعمل اول خطوه عندك مكان تكره بتكره فاعمل ايه و انت الديني ابداعي من ناحيه التلاته ايه خلاص ثلاثه وبعدين هنعمل ايه هايديك بعض اربع على بيه و ننقص كل واحده مثلا بقصه عند المثليين فليه على لا لاحقين انت الصفحه عند الاتنين يعني هنا كتابت الصف? آه, آه؟ يعني المصع على القدنين ولا بعدها؟ أبلها؟ طب هنا قد ده لأبلها أبلها من داخل؟ طيب كده يخص القدنين الكثير من القدنين صايمين يجي يبص على الحال اللي بتغطي عليهم الصايمين لأهم أنا طير السايمين ومأنا طير القدنين بتشوفهم من شبه شانوه يبقى انا عندي فيه بس بسبسيفة للقدنين بس Fie maar ook een taal vandaan. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik اللي بعدها فين؟ في الاي في الاي او تي هاتوا ايه؟ طيب اللي بعدها يا شباب هي كده واحده في الايه؟ في الجي والفي في الجي وبعدين اللي بعدها صغيره خالص واحده واحده في في الايه؟ En dan G. G. Container